wa irril bi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 فلا تعلم نفسهم أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم ينتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة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 قوارير من فضة قدرها تقديرا ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم الدال مخلدون إذا رأيتم حسبتهم نقل أم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ فِي أَبْوَسٍ دُسٍّ خُضْرٌ إِسْتَبَرَقَ وَحُلُّ أَسَائِرًا فِي الْضَّدِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 وَمِنَ الْنَّيْلِ فَسْجُدَ لَهُ وَسَبْحُ نِيلَةٌ طَوِيلَةٌ إِنَّهَا أُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلَ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما